قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا وَلَكِنَّا حم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين ولكننا قلنا عزارا من زيلة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين